البارحة يا روح روح يخنجر عتابك حديد تومي بها وليسهبت بين الضروع عركاتها. حكم الغلا خلاك تطعني ونلني مستفيد في ديتك كل وكل طعنه من يدك في محبتك تجري بدمي من وريد يا وريد بين الضروع العوج بخشتها وقلبي بيتها لينت لك قلباً لغيرك ما يلينها الحديد ولديت لك عيناً ما بعد لذاتها وغنيت فيك النادرات الشاردات من القصيد اللي تثير الصمت في الجمهور لديتها ونشرتها في أشهر مجله للقريب وللبعيد على أغلاف المختلف كل نقرأ منشيتها عقدني يليق بجيد كل فارق عن كل الجيد وشفها اللي هرجها معصول يخرب عقدني ليق بجيد كلي فارق عن كل جيد والشفاء اللي هرجها معسول يخرب بيتها لقلت أريد وقالت آمر قلت مدري وش أريد <تصفيق> <تصفيق> لقلت أريد وقالت آمر قلت مدري وش أريد قالت علامة قلت أنا بغيتها واخطيتها مرة من المرات في ليلة نساني سهجليد هزتني الذكرى وسططري وأنا سطيتها مدري بطل مدري خطط مدري ذكي مدري بليد من المهم؟ تراب سلامي مدري بطل مدري خبل مدري ذكي مدري بليد من المهم من العنود لا دعتني جيتها ونشفتها عقب التعب والليل والبرد الشديد أقول يا ليت الليالي كلها يا ليت حمرت شجها للشقي ولذت سعدها للسعيد ولذ منها هالجمره اللي في يدي ضميتها.